أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الأحبة في الله كان من المفترض أن يقوم بآداء هذا الدرس في هذه الليلة الأخ الفاضل الشيخ أيمن أبو عمر ولكن لظروف ألمت به فمعكم بإذن الله أخوكم محمد ابن حسن أبو مسلم نتكلم بإذن الله عن الحديث وحجية الحديث ومنزلته في الإسلام إن الحديث أيها الأحبة في الله هو المصدر الثاني للتشريع فهو السنة فالسنة هي كل فعل أو قول قام به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرادف للسنة فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة والحديث له منزلة عظيمة فالله عز وجل أوحى الله تعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه بل كلامه وحي وسكوته وحي وأفعاله وحي من قبل الله تعالى والله عز وجل بعثه مبلغا إلى الناس جميعا قال الله تعالى مخاطبا إياه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهو مبينا أيضا عن مراد الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وأيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلما للكتاب والحكمة قال الله تعالى له لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أرسله الله تعالى ليحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائف قال تعالى في حقه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف وقال أيضا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وهو أيضا قاضيا في أمورهم فبعد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا قضاء لا نقض ولا إبرام بل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قضاء تشريعيا موافقا لما أمر به الله تعالى قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وايضا أرسله الله تعالى حكما لكي يحكم بين الناس في الوقائع التي تحدث والمشكلات التي تظهر فيما بينهم فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون, بك لا يؤمنون, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى ان انزلناك ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله وهو ايضا اسوه حسنه لكي يقتدي به من يريد الدنيا الفلاح ويريد النجاة في الاخره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يغدو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين شرائع الإسلام أحيانا بالقول، اللي إحنا بناء ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وأحيانا بالفعل، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وأحيانا بهما معا يجتمع الأمرين. فكل ما قاله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو حدث أو حدث أمامه قام به أو حدث أمامه أي ظهر حدثت أي مشكلة الصوت واضح جزاكم الله خير فنتكلم عن صفات أو سمات للنبي صلى الله عليه وسلم داخلة في حديثه أو في سنته فالله عز وجل أرسله قاضيا أنا عزك في سبل الصفحة دير طول أرسله الله عز وجل لكي يقضي في الأمور فليقضاء النبي صلى الله عليه وسلم نقض إبراما لأنه لا يجوز لأحد أن يعترض أو يعني يكون عنده اعتراض أو تعليق بالخلاف للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله فهو قاضيا والقضاء هذا إنما هو من قبل الله تعالى فهو موافق لما أمر الله تعالى به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراء أن يكون لهم الخيارات من أمره لا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فيجب عليك أن تفعل قانون محبة النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو السمع والطاعه في كل ما بلغ به عن رب العزة جل وعلا وأيضا من صفاته أنه يحكم فيما شجر بينهم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهو صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى أسوة حسنة وقدوة لغيره في كل الأفعال وفي كل التصرفات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثير فمن أراد النجاة في الآخرة والسعادة والفلاح في الدنيا فعليه بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم هدفه أو أرسله الله تعالى لكي يبين شرائع هذه هذا الإسلام يبين الشرائع التي قام بها أو قام عليها الإسلام فكان تبينه أحيانا بالقول اللي إحنا قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وأحيانا بالفعل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أي قام بعمله واحيانا بهما معا أي بالفعل وبالقول يجتمع الأمرين واحيانا كان يأتي إليه الرجلين فيختلفان في مسألة فيقول أنا فعلت كذا ويقول الآخر أنا فعلت كذا فيسكث النبي صلى الله عليه وسلم رضا منه على هذا الأمر ولا ينكره فيكون هذا الرضا هو إقرار منه على إمضاء هذا الفعل رضا منه فهو تشريح وجماع ما أدان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناء من وجوه يعني لما نيجي نتكلم ونقول في كتاب الله عز وجل وجدت أمور الى بيان فهي في جملتها أي فرائض مجملة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبين هذه الفرائض منها الصلاة والزكاة والحج والصوء وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بح ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ويبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا فالله عز وجل قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبينا سنن الوضوء مندوبه الوضوء وكيفيه الوضوء فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم امامهم وعلمهم كيف يكون الوضوء فاذا احكم الله تعالى فرضه فرض هذا الامر في الكتاب فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر فلما اتى بالصلاه فقال أقيموا الصلاة الله تعالى أقيموا الصلاة فلم نعلم ما هي أوقات الصلاة وما هي عددها وكيفيتها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبين هذا الأمر فقال صلوا كما رأيتموني أصلي والزكاة أيضا قال الله تعالى واتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا عن الاصناف التي تخرج فيها الزكاه وعن متى يجب الزكاه اذا بلغ النصاب كما انتم تعلمون فسن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مما ليس لله فيه نص حق يعني ايه يعني اتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا امور لم تكن موجودة في كتاب الله تعالى بالنص ففرض الله تعالى في كتابه طاعه طاعت رسوله فقال من يطع الرسول فقد اطاع الله والانتهاء الى حكم الله تعالى فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل آه من قبل فرض النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا إذعان منه ورضا بأن الله تعالى هو الذي فرض هذا الأمر فكل ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب دليل على أن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع ويجمع القبول في لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القبول لكل واحد منهما عن الله يعني إيه الكلام ده يعني إذا أتى الله عز وجل وقال اقيموا الصلاة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عدد الصلاة كذا وكيفية الصلاة كذا يبقى حتى تنال الرضا فلتجمع بين الأمرين وهو أن تقبل عن الله وتقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في هذا ان كان هذا فعلك فلقد فزت في الدنيا برضا الله وفي الآخرة نلت الجزاء وهو الجنة نسأل الله تعالى ان نكون منها يا رب العالمين وان تفرقت فروع الاسباد التي قبل بها عنهما كما احل وحرم وفرض وحد باسباب متفرقه كما شاء الله تعالى لا يس لا عما يفعل وهم يسالون لا يسأل عما يفعل وهم يسالون اسمع قول الشافعي رحمه الله قال وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي ابان جل ثناؤه انه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وابان من فضيلته بما قرن من الايمان برسوله مع الايمان به يعني الكلام ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ياتي ويقول ان الله تعالى قال افعل كذا ولا تفعل كذا اللي هو وضع الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم في الدين انه مبين لما فرضه الله تعالى فاذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من طاعته ويجب عليك الا تعصيه لانه مبين عن الله تعالى ومبلغ عن الله تعالى فقال تعالى فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد وقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه فجعل الله تعالى كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له أن يكون الإيمان بالله وبرسوله فلا تفرق أخي الحبيب كما يقول جماعة أنهم قرآنيون يقبلون القرآن ويردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئ احيانا سيتكلم في الغضب والرضا فربما اخطا في كلامه هذا لا يجوز بابي وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل برأه من هذا الامر فزكاه الله تعالى في فعله وفي قوله فقال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الرب جل وعلا فلو امن عبد به ولم يؤمن برسوله أي إذا آمنت بالله ولم تؤمن برسول الله لم يقع عليك أو لم يقع ولم يصدق في حقك كمال الإيمان أبدا فلا بد أن تؤمن بالله ورسوله معا وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من, من امتحنه للإيمان اسمع حديث الذي أخبرنا مالك عن هلال ابن أسامة عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الحكم قال أتيت رسول الله بجارية فقلت يا رسول الله علي رقبة اعتقها فقال لها رسول الله أين الله فقالت في السماء فقال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها عفوا صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وهو معاوية ابن كم وكذلك رواه غير مالك واظن مالكا لم يحفظ اسمه قال الله تعالى في كتابه ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم هذا في دوان فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسله لكي يعلم, يعلم الناس الحكمة التي هي سنته صلى الله عليه وسلم ويزكيهم وقال في آية أخرى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيَاتِنَا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تَعْلَمُونَ صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله قرة عيننا قال تعالى لقد منَّ الله على المؤمنين هذا هو الامتنان الكامل وتلك هي المنزلة التي وضعنا الله, تعالى في وضعنا الله تعالى فيها عنده بأن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني الكلام إذا كان ليس مفهوما ولكن نقرب الفهم أنه لو لم تكن منزلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى عظيمة ما أرسل إليها محمد صلى الله عليه وسلم فهو نعمة من قبل الله تعالى وهو منة عظمى ونعمة كبرى فبه نجانا الله تعالى من الظلام المحقق الدامس وبه صلى الله عليه وسلم أخذ بأيدينا من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم واليقين فصلاة ربي وسلامه عليه فلقد من الله على المؤمنين بايه اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى أكثر من آية قال تعالى أيضا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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا الحكمه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله تعالى الكتاب وهو القران الكريم وذكر الحكمه فهي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اهل العلم وهذا يشبه ما قال هذا يشبه ما قال من اهل العلم في كل مكان الذين هم رضوا بالقرآن كتابا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشرعة او مبينا فالقرآن ذكر واتبعته اتبعه الحكمة وذكر الله منه على خلقه اللي هي حال امتنانه علينا ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لكي يعلمنا الكتاب والحكمة يبقى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أرسله بالقرآن وأرسله بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقول فرض الله الكتاب قرض الله الكتاب ثم بعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الاثنين معا وهذا إنما هو من شر البليه التي وقع فيها أغلب أهل الغرب نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا دائما وأن يحافظ علينا من الفتن يا رب العالمين فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله تعالى ما الذي يريده الله دليلا خاصا وعاما فالله تعالى قارن الحكمة أي السنة بكتابه عز وجل فليس يوجد فارق فالإيمان بهذا لابد أن يكون مقترنا بهذا الإيمان بهذا أو بذلك لابد أن يكون مقترنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون كل من على وجه الأرض أن يؤمن به قال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين نحن حتى نبين وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان هذا من اوكد الحقوق علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما أمر به عن الله وفي كل ما بلغ به عن, عن الله تعالى كما قلت طاعته كل لنبذة بسيطة أن كل إنسان على وجه الأرض طاعته لها حدود لأنهم كما يقولون إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع أما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حد لها لماذا لأنه لا يأمرك إلا بما تستطيع أن تتحمله قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان إن نسينا أو اخطانا إلى آخر الآية فلا يكلف الله تعالى أي إنسان بتكليف يكلف الله تعالى أي إنسان على وجه الأرض بتكليف إلا ويعلم تمام العلم عز وجل أنه يستطيع هذا أن يقوم بهذا الفعل أم لا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 امراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <عفوا>. <تصفيق> يعني هذا قاصر على اولي الامر الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يغزوا وهو ليس فيهم فامروا ان يطيعوا اولي الامر أمر الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا في الحرب أن يطيعوا الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السرايا فلا طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى فيما لهم وعليهم فقال صوت في عين فأمر الله تعالى أو في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقوموا بالقتال اللي هي السرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المعركة كانت تسمى غزوة وإذا لم يكن موجودا كانت تسمى سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرايا ويؤمر عليهم أمير قائد قائد المعركة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اطيعوه، ولكن ليس طاعة مطلقة طاعة توافق قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إذا اختلفتم في أمر ما فيرد الأمر إلى الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني والله أعلم إلى ما قال الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن عرفتموه فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه صلى الله عليه وسلم طيب نكته بسيطة وسؤال جميل هل بموت النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي الرد طبعا فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالرد اسمع وركز معي الرد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنابه إلى شخصه احنا متخلفين في امر ما نذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول حدث كذا وكان المفروض يكون ايه ما المفروض يا رسول الله أنا اعتقدت كذا واخي اعتقد كذا ما الواجب ما الذي كان يصح هذا في وجوده صلى الله عليه وسلم طب هل بعدما انتهى هل بعدما النبي صلى الله عليه وسلم مات هل انتهى الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء الرد اليه بعد مماته الى سنته صلى الله عليه وسلم فالرد في حياته الى جناب والرد بعد مماته الى سنته صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فإذا فرض الله تعالى فرضا وقضى قضاء كما قلت قبل ذلك فلابد عليك أن تفعل أمر واحد وهو كلمة سمعنا وأفعنا اسمع إلى قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما فيش ما اعتراض ما فيش نقض ما فيش إبرام لا طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلاص أنفذ على طول كما قلت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها حدود أما طاعة أي إنسان طالما وافقت الشر أطيعه طالما خالفت الشر لا أطيعه فلا طاعه لمخلوق في معصية الخالق فمن يتنازع ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا تنازعنا في أمر كما تكلمنا قبل ذلك نرض الأمر إليه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في حياته كما قلت أما بعد مماته فيكون إلى سنته صلى الله عليه وسلم قال الله جل ثناؤه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 يدعون أنهم قرآنيون فقط فهم يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم براء من القرآن والقرآن منهم براء طبعا الله عز وجل حينما يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يعني شيء طيب شيء جميل أن تبايع الله على السمع والطاعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد الله أو من أوفى بعهده من الله لا أحد لا أحد على وجه الأرض أوفى بعهد الله تعالى منه تخيل وأنك تبايع الله عايزين نعيش كده لحظة لحظه بسيطه مع نفسك شريف الذكريات كده يمر بسرعه بسرعه وتشوف هل انت قمت بوفاء العهد مع الله تعالى ام كنت غير ذلك اللهم استرنا في الدنيا والأخرة يا رب العالمين اللهم عاملنا بفضلك لا بعد لك يا رب العالمين فمن نكث فإنما ينكث على نفسه الا ينقض العهد وينقض البيعة إنما هو من الخاسرين لأن الله تعالى لا تنفع قاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يا عبادي، لو أن أولكم هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإن سكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا فلا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين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 يعني إذا قمت بقضاء مصلحة دنيوية ما جريت غالبا إلا لأجل أن تنال الرضا وتنال كل شيء تريده يعني مصلحة دنيوية أما حينما تبايع الله فإنما هي بيعة عظيمة ليه تعليق بسيط استحضرت قصة جميلة ألا وهي قصة أبو الدحداح قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اتنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في يوم من الأيام عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقال أحد الجالسين: الله يطلب منا القرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من منكم يبايع الله؟ فقام أبو الدحداح رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إن لي حائطي عبارة عن مئة نخلة وطبعا نخل المدينة كما تعلمون يثمر ثمارا عظيمة وتمر المدينة من أجود أنواع التمور لا أعتقد أو لا أذكر هل هم ألف نخله او 100 نخله على كل الرجل جاد بما يملكه كله اول ما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال اه الله يطلب منا القرض فقام وقال اشهدك يا رسول الله اني اقرضت ربي حائطي هذا كله فقام وذهب الى زوجه فقال لها يا ام الدحداح اخرجي فلقد كانت موجوده بداخل الحائط البستان فقال لها اخرجي فقالت له بل ادخل انت قال لا تعالي اخرجي فاني قد اقرضت ربي هذا الحائط ولا يجوز لي ان ادخل فيه مره اخرى فخرجت المراه التقيه النقيه التي اعطاها الله تعالى الحكمه والذي اعطاها الله تعالى الايمان من رباهن رباهن النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم فقالت له أنت أقربت ربك هذا الحائط قال نعم قالت له ربح البيع يا أبا الدحداح كلمة عظيمة نحتاجها في هذه الأيام يحتاجها النساء المرأة الطيبة المستقيمة التي تعين زوجها على قضاء أمور الدين فالدنيا مهما طالت انما هي بالمقايسة إلى الآخرة قصيرة ومهما عظمت فإنما هي حقيرة لما عند الله تعالى مهما عشت في هذه الدنيا فإنك مفارقها لا محالة فيجب عليك أن تجد وتقدم وتؤثر ما عند الله تعالى على نفسك فإنما عند الله تعالى هو خير لك وأبقى فهذا الرجل فعلى قانون سمعنا وأطعنا الشاهد في الكلام هذا الأمر وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها حدود بل إنما هي فيها خير الدنيا والآخرة والمعصوم من عصمه الله تعالى والذي رضي الله تعالى عنه هو الذي يوفقه لهذا الأمر أما غير ذلك فإنما هو يكون من الخاسرين فنحن بإذن الله في هذا المعد الذي أسند إلي القيام بالتدريس فيه وأشرف بذلك سنتكلم عن منزلة الحديث دائما وهذا إنما هو من مقدمة كتاب صحيح مسلم للإمام للإمام النووي أي شرح صحيح مسلم للإمام النووي وطبعا الكتاب غني عن التعريف والأمر يحتاج منا إلى بصيرة ويحتاج إلى عزيمة والدنيا هذه دائما تحتاج إلى أن يقوم الإنسان بما أمره الله تعالى إجاه مولاه وإلا سيكون من الخاسرين أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأصحر الله لي ولكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجزاكم يا رب العالمين اللهم ارفع قدركم جميعنا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص وفي القول الفائل رب العالمين وامر رزق من اخلاص في القول والفعل يا عبد الرحمن <تصفيق> هل في اسئله عندكم لو في اي اسئله او أي استفسارات تفضلوا من فضلك أيها الأحبة في الله لو في أي أسئلة يعني اكتبوا وبإذن الله يوفقنا الله تعالى في الرد عليها جزاكم الله خير وفيكم بارك الله نحن معكم بإذن الله لو في أي استفسارات تفضلوا بطرحها بإذن الله وسنجيب عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته